فضرب الرقاب حتى اذا اذخنتموهم فشد وثاق فشد وثاق فاما من نن بعد وان نافدا حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولم يشاء الله لن انتصر منهم ولكن ليبن وبعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبن وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم seyehdi him ve yüceli hzal him ve yedihil him el jen tağrffahal him ya eya تنصر الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعس لهم فتعس لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن رَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَانِكَ بِأَنَّ ان الله مولى الذين امنوا ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتا تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعال والذين كفروا يتمتعون كما تأكل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 مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسِل وأنهار وأنهار لبن لم يتغير طعمه وانهار وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسق ما أنحيم فقطع أمعائهم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ بُعُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آَلِفَ هُنَاكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رضوا ينظرون إليك نظر المضشي عليه من الموت فأولاهم طاعة وقوله معروف فأولاهم طاعة وقوله معروف Faida azam al amr falu ceddak Allahe lakin xirallhum fahal gasey tum أَن walley tum an tufsidu fi al arz ve tukatig al rahamakum هم وأعمى بصارهم أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن أ فلا أَمْ القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملابهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك لانه متبع ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْضَالَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنْ Nakum, hatta nəgleb al mujahidin minkum ve sabirin. Velen belu, nakum, hatta nəgleb al إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ وَشَاقُ الرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى مِن بَعْد مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى لَيَضُلُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم وليتِركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَبْضَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم الفقراء تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَالَكُمْ